صوني جمالك في علاك عرف الطهارة من أنك، سيري على أمل ولا تتعثر بين الشباك وإلى كمال النفس بالإيمان فلتصعد خطاك صوني جمالك Jamal suni jamalaki fi'anaki من شاء أن يحيى قريرا هاني البال الصفاك أو شاء عش الحافلا باليمن لم يختار سوىكي من شاء أن يحيى قريرا هاني البال الصفاك أو شاء عش الحافلا باليمن لم يختار سوىكي أو شاء أجيلا صالحا طابت مغارسه جد tabaki aw sha'ajlan salihan tabat magarisuj tabaki suni jamal suni jamal suni jamal laki